ولو ألقى معاديره لا تحرك من سانك لتعجنا به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاتلة وتدرون الآخرة وجهه يومئذ ناظره الى ربي اناظره وهجوم يوم عيد باسره وهجوم يوم تظن ان يفعل بنا فاقره كلا إذا دروت التراقي كنا اذا برغت التراقي وقيل من واق وقيل من ظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراق وقيل من فراقة، وظن أنه الفراق وظن أنه الفرا. والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولادك فأولى أيحسب الإنسان أي وترك سدا ألم يكن طفة من مني ألم يكن طفة من مني ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل من مزوجين الذكر والأنثى